لا سلاطين الأرطانكم سيتحول ضوتكم ستنتهي الكل عبيد لله جل جلاله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك سارجا لمن الملك الومات من دالا قيد الحياة الكل يثنى والذي يبقى رفع على وجوههم الترى وتفرق عنهم الأترى خرجوا مذعورين خرجوا خائفين متطلعين لا يعرف أحدهم الآخر تمسقت أكبر تمسقت أكبر تفرقوا على أرض العرصة الجميع على صعيد واحد الرجال والنساء قد شغلهم الموء عن نظر بعضهم إلى عوراتهم فإذا جاءت الصاخة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 نادٍ مناد بين يدي السماء لا ايها الناس قدتكم الساعه قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم <تصفيق> لمن الملك اليوم الله الواحد القهار لا ينازع لدوج لمن الملك الاصوات رب حنا لا تسمع الا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن يؤمن يرفع الدرجات ذو العرش يلقى see <laughs> كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء ما يطوي الجبال السماوات والارض بيمين انما يكون انا الملك الجبار انا المتكبر اين ملوك الا انا الجبار لا يطاق سواه وحده لا شريك له وحده قد طهر كل شيء وهنذو تجلى ملك اليوم فمن يا صاحبي لقد الدعوه بالدمام تسحبكم مع لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد باليوم ذا ذحن الامم الشيخ ابراهيم ابن علي الزيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الدي صاحب الفضل والإحسان الذي تفرد بالعفو والغفران والذي دانت له جباه الإنس والجان وأصلي وأسلم على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وأوان أما بعد أحبتي فحياكم الله في لقاء مبارك من الله به علينا حتى نتقرب إليه تبارك وتعالى ونتذاكر خير ما ينتينا من عذابه عز وجل فلا أحلى ولا ألب من لقاء تكون خاتمته قوموا مغفورا لكم فكم تخالط القلوب الفرحة الغامرة بمجالسة الصالحين يحدوهم الحنين إلى رضا الرحيم ثم إلى بلاد النعيم والتسليم مرحبا بكم ولا يطيب اللقاء إلا بحبكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في النعيم المقيم بين يدي ربنا الكريم حديث إليكم في هذه اللحظات المباركات عن موقف من مواقف القيامة وعن آية عظيمة تصدعت الجبال منها وخرت النجوم الكواكب من هولها وخلت الأرض من عمارها هي قول الباري عز وجل لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم قال الله تعالى يونا بارزون موسیقی فيه الوعد والوعيد فيه الفضائح والأمور العظام ولا نجات هناك إلا لمن شاء الله له النجاة أشعرتم إخواني وأخواتي أن الأرض تخلو من سكانها والسماوات يموت من فيها وتزول معالم الحياة من هذه الدنيا ولا يبقى إلا وجه الجبار جل جلاله له البقاء وله الدوام الأبدي كل شيء ينهى بكم وجهه له الحكم والاليه ترجون يا الله الكل سيموت الا من شاء الله جل جلاله الكل سيموت الا من شاء الله جل جلاله الجميع سيغادر هذه الدنيا إلى الحياة الباقيه يساقون إلى الرحمن وفدا لا محيد لهم عن أمر الله لا هروب من حكم الله تعالى لا محيد عن أمر الله جل جلاله وبينما الخلق في شدة الخوف والهلع يشاهدون تناثر الكواكب ونسف الجبال وهم لا يهتدون أين يتجهون وقد علت أصواتهم واشتد كربهم ونزلت به ملمحاً إذ نفخ إسرافين عليه الصلاة والسلام بين السماء والأرض نفخة عظيمة فعقت القلوب والأبدان واضطربت الأرض من قوتها وهولها يا الله إنه مشهد عظيم ما أعظمه يا الله إنه مشهد جليل ما أشده إنه مشهد يبرز فيه الخلف بين يدي الله تبارك وتعالى قال الله تعالى وان في خافص الصو وان في خافص الصو فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء في خف الصور النفخة الأولى أهل الأرض وأهل السماء يموتون جميعا إلا من شاء الله مستجيبين لدعوة الله للعرض عليه تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته واضعا سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ حديث حسن أخرجه الترمزي رحمه الله ولا يسعنا يا عباد الله ان أدركناه إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فلا إله إلا الله كم سيقاس العباد من أهوال يوم القيامة لا إله إلا الله كم سيقاس العباد من أهوال يوم القيامة كم من المصاعب سنلاقي كم من الشدائد سنشاهد سبحان من تفرد بالبقاء والدوام سبحان من تفرد بالبطاء والدوام سبحان من أمات وأحياء سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت فيا إخواني ويا أخراتي ما أعظم هذا المقام يموت الخلق كلهم أجمعون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيصبح الخلق أمواتا أربعين سنة وين ملك الموت فعندها تصبح السماوات والأرض خاليه من سكانها لا يبقى فيها أحد لا يبقى فيها احد من الخلق أبدا ولا تسمع لاحد صوتا ابدا ولا يبقى الا الجباذ ذل جل جلاله فينادي سبحانه وتعالى لمن الملك لمن الملك لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء ثم يطوي الجبار السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض أين جباره الأرض فلا يبقى سواه وحده لا شريك له هو وحده قد طهر كل شيء وغلبه جل جلا هكذا تظل السماوات والأرض بلا حياة بلا سكان بلا ملائكة يعرجون من السماوات إلى الأرض ولله ميرات السماوات والأرض ثم يحيي أول من يحيي عز وجل إسرافين ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى وهي النفخة الثانية نفخة البعث قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء يخرجون من الأجداء كأنهم تراث منتشر ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا, يا, ويلنا من بعثنا من يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم وقد على وجوههم التراب وتفرق عنهم الأتراب خرجوا مذعورين خرجوا خائفين متطلعين لا يعرف أحدهم الآخر تمسقت أكفاله تمسقت أكفاله تفرقوا على أرض العرصات الجميع على صعيد واحد الجميع على صعيد واحد الرجال والنساء قد سر لهم الموقف ان نظر بعضهم الى اوراتهم بعض. يا اهل القبور يا اهل القبور كلما الى لقاء الواحد القهار يا اهل القبور كلما الى لقاء الواحد القهار اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا كان أحد السنف رحمه الله تعالى إذا تلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرطجنا وعزى الرحمن وصداق المرسلون بكى ثم قال إن القيامة ذهبت بأوهام العقول أما والله لئن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالوي عند أول وهلة من بعثه حتى يقول وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها ولكن كانوا في طول الإقامة في قبورهم في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم ثم يبكي حتى يبل لحيته رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة قال وينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بهذا المقام العظيم يحيي الله الخلق أجمعين وترجف العروض من شدة المقام بين يدي الله تل جلاله يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشة تخاف القلوب وتتعلق الوهج في الحناجر من شده هذا الموقف العظيم قال الله تعالى وانذرهم يوم الاسفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيعه طاع ما للظالمين من حميم ولا شفيعه طاع بشدة ما ترى وتتهاوى الاجساد وخوفا من هول المطلع على الله جل وعلا في ذلك اليوم تترانا اعين الظلمه فلا يرون مهربا ولا فلا يرون مهربا ولا مفر من حكم الملك العدل وترا كل امه جاثيه تترقب الفصل بين يدي الله جل جلاله العباد قد جمعهم الله جميعا لحسابهم وعرضهم عليه تعالى واعرضوا على ربك صفا لو قد جئتمونا لو قد جئتمونا كما خلقناكم اولا من الله خولناكم وراء ظهوركم لا اله الا الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم فالقلوب قد ارتفعت وعلت ووصلت من الروع والكرب إلى الحلوك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لا إله إلا الله الكل قد استجاب لنداء الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فالجميع لا يتكلمون ولا ينطقون يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا صامتون يتبعون الملك يقودهم دون انحراف للعرض على الله جل جلاله يساق جميع الناس في موقف القضاء وتنشر أعمال يبين وباؤها هناك تبدو للعباد الصحائف فتوضع في الميزان والذنب زاؤها وكم من دليل آخذ بشماله صحيفته السوداء الشديد بلاؤها وآخر من أهل السعادة آخذ صحيفته البيضاء طاب لقاؤها عباد الله ستحجرون إلى الله خائفين وآمنين مسلمين وكافرين طائعين وعاصين تقادون دون رجوع أو اختيار الكل سيقف بين يدي الله لا حيلة ولا وسيلة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لذلك الموت تتقطع الأنساب والأحساب ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن وقال الصواب يوم يطوم الروح والملائكه تصفتنا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له واحنا وقال صوابا يقوم جبريل عليه السلام ومن حوله الملائكة والعباد لا يتكلمون إجلالا لله جل جلال وخوفا من بطشه عز وجل فأهوال القيامة أهوى وشدائدها لا تنصر فسبحان من تفرد بالبقى وفرق بين أهل السعادة والشقى ينادي منادي الله جل جلاله قلما يا عباد الله للعرض على الله قلما يا الله على الله جل جلاله ويكلم عباده ويقدرهم ويقررهم بذنوبهم ويقررهم بذنوبهم ويضع التبار جل جلاله كنفه على عبد ثم يقول ثم يقول يا عبد عصيتني في الدنيا عصيتني في الدنيا فسترتك عصيتني في الدنيا وسترتك وها أنا ذا أغفر لك في الآخر سبحانك ما أحلمك على من عصلك سبحانك ما أحلمك على من عصلك عصيناك فحلمت عصيناك فحلمت عصيناك فسترت عصيناك وفي العرصات غفرت وادخلت ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجبا سبحان, سبحان الله كيف ستكون الأعذار بين يدينا كيف ستكون الأعذار بين ما زال سنقول لله جل جلاله اذا قال يا عبدي ما اجللتني يا عبدي ما استحيت مني وانا اراك واسترك وانا اراك واسترك الم يعلم بان الله يا سبحان من دامه ملكه سبحان من لا ينبغ السجود الا سبحان من تفرذ بالبقاء والملك لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ماذا سنقول اذا قال الله تعالى اي لا الذين كنتم تزعمون أين الذين كانوا يتسامرون معكم في الليالي أين الذين أطاعوكم في المعاصر أين الذين تركوكم بين يدي الله الجبار لا يمنعكم منه شيء لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم؟ لله الواحد تذكروا يا عباد الله حال الخلائق ونحن معه وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا الألسن يبست واليدي ثبتت والقدمي لا تتحرك فلا تسمع إنها همسة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 لمن الملك اليوم لله الواحد أما فكرت يا مسكين في شدة ذلك اليوم وأنت ذليل ضعيم لا تملك شيئا والعباد أمامك واقفين ينتظرون اللقاء العظيم اللقاء الكبير الجليل لقاء واحد الديان لقاء واحد القهار لقاء الواحد الذي لا يذن لقاء الكبير المتعال لمن الملك اليوم لله الواحد ينتظرون اللقاء الكبير فزعين قد ارتجفت قلوبه فيا له من حشر ما أفضع ويا له من وقوف ما أطوله ويا له من مرد ما أشنعه ان كلنا في السماوات والارض الا انت احنا نعبدك لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدوا وكل من اتى يوم القيامه فردع كل انسان لا يهتم إلا بنفسه ولا يريد النجاة إلا لنفسه فتراه يفر من أعز الناس تصور أخي الغالي ما تفر من أعز الناس من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أي شأن سيغنيك يا عبد الله آل الجنة النار يوم يفر المرء يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته ومديه لكل امرئ منهم يوم شان يوني يفر العباد من أهل والأصحاب من هول الموقف بين يدي الله كيف لا وهذا موقف واحد من مواقف القيامة من عظمها فرقت بين الحبيب وحبيبه بين الصديق وصديقه بَيْنَ الْجَارِ وَجَارِهِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ تَتَرَاقَصُونَ لا, لا, لَا إِلَهَ إِلَّا الله لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي هَذِهِ اللَّحَظَاتِ لَا حِيلَةَ وَلَا نَاصِرَ فيا بؤس العاصر ويا سوءة المجرمين بين يدي رب العالمين في هذا اليوم بكاء وعوي في هذا الموظف عتاب وبعده تهويل طويل وهم يستعدون إلى لقاء الواحد يبكون ويصيحون ويندمون فليضحكوا قليلاً بل يضحك قليلًا ويبكي كثيرًا جزاءًا بما كانوا يكسبون ماذا أعددتم لهذا اللقاء الجليل يا حسرة على العباد يا حسرة على النفوس المتعالية على الملك الدياج يا حسرة على اهل الذنوب يا حسرة على أهل الذنوب يا على اهل الذنوب امثالنا يا حسرة على المسرفين على انفسهم يا حسرة على الرجال والنساء الذين ضيعوا اوامر الله جل جلاله نسال الله نس الله وعاند الله اليوم ينساههم الله اليوم ينساههم الله لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم يا عباد الله اليوم تجزا كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم فيجيب الجبار جل جلاله وانطيل اليوم لمن نساكم وقيل اليوم ما ننساكم وقيل اليوم ما ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء وقيل اليوم وقيل اليوم كما نسيتم التي تخشى يوما تعود فيه إلى الله أين القلوب التي تخاف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصال قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة, ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تظارون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال سانكم ترونه كذلك فانكم ترونه كذلك يوم يكشف عن ساء يوم يكشف عن ساء ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, فلا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون لا إله إلا الله يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه الشريفة فينظر العباد المؤمنون يا ساق الله يكشف الجبار جل جلاله عن ساقته الشريفه فينظر العباد المؤمنون الى ساق الله ساق تليخ بجلاله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يا خر المؤمنون ساجدون لله جل جلاله فيا حسرتك إن كنت مع المنافقين يا ويلك ان لم تخِر معهم يا ويلك يا امه الله اجحالت بينك وبين السجود الذلول يا ويلكم يا عباد الله ان لم تكرموا الله حط الاكر لا اله إلا الله لا اله الا الله لا إلا الله لا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 ولا نكذب بايات ربنا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله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 ابشري يا الله الصالحه ابشري يا الله القائته اليوم تبيا الوجوه المؤمنين اليوم تسود وجوه الظالمين وجوه اليوم اذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبر ترى الاهى فجره اولئك هم الكفره فجر أولئك هم الكفرة الفجرة لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القفى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاض من حمل ظلما تذكر يا عبد الله عندما يتجل الجبار جل جلاله لعباده ويجيء مجيا يليق بجلاله وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا سبحان الله الوجوه لله عالية خاضعة تنساق إليه بالاختيار خاشة محزودة مهمومة وعانه الوجود الحي القيوم وعانه الوجود وقد خاب من حمل الظلم اياك ان تحمل المعاصي بين يدي الله اياك ان تكون ممن سهر في الليالي على معصيه الله قال رسول الله صلى الله عليه واله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 يا ويل المتكبرين ويوم تشطط السماء بالضمان ونزل الملائكة تنزيلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين تصورتم الموقف يا عباد الله تنشق السماء كالابواب العظيمه وينزل الملائكه متتابعين متتابعين لفصل القضاء هل تصورتم المنظر احبتي والعبد يتمنى اي يذهب به من طول الوقوف ولو إلى النار ولو الى النار ولو الى النار فيستريح من هول المقام قال رسول الله صلى الله عليه واله إن الرجل لا يلمح العرق الجام يوم القيامه فيقول يا ربي ارحني ولو الى النار ولو الى النار حني ولو الى الناه اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات اللهم لا هذا نداءنا في العرصات ويلجمهم العرق والجاه حتى يبلغ اذانهم ويؤتوا بجحنم على أرض المحشر تقاد بالزمام العظيم وجيء ايومئذ بجحنن يومئذ يتذكر ال يا ليتني قد دمت لحياتي جاء الجواب جاء الجواب من الله جل جلاله في لا يعذب عذابه احد ولا يؤثق وثاقه على عذابك يا رب والله ما بنا طاقة على عذابك يا رب ما بأجسادنا صبر على نارك يا رب اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار وجعل مآلنا إلى دار القرار يا حي يا قي أتدرون ماذا يصنع العبد إذا ناد الله على النار أتدرون ماذا يقود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 يا ليتني لم أسمع الغناء من المغنين والمغنيات يا ليتني لم أتلذذ الحرام يا ليتني لم أخنق يا ليتني لم أشخر من أولياء الله يا ليتني لم أنظر إلى النساء المتبرجات والمذيعات الفاسقات يا ليتني لم أترك الصلاة يا ليتني حافظت على الصلوات يا ليتني صمت في الهواجر يا ليتني تهددت بالآيات يا ليتني ذكرت رب الأرض والسماوات يا ليتني كنت نسيا منسيا تقول أمة الله نادمة يا ليتني لم ألبس العباءات المخصرات يا ليتني لم يتلذد إلي الرجال بالنظرات يا ليتني ما نمصت حواجبي مع المتنمصات يا ليتني لم أتزيد البنكرات يا ليتني سمعت لنصيحة الناصحات فيرد الجبار, فيرد الجبار جل جلاله بسبة التعظيم بالرد والتهويل والتهديد والتنديد فيرد الجبار جل جلاله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا قول الكافر يا ليتني كنت تراب يا ليتني كنت يا ليتنا كنا يا ليتنا لم نعص الله يا ليتنا لم نعص الله يا ليتنا لم نتجبر عن الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أين ندمك وأنت تدعى إلى الله ولا تقبل وتحذر منه فلا تعمل واختيف الله أمت الله أين ندمك, أين ندمك وأنت تلذذين بالحرام أين ندمك وأنت تتزينين بمعصية الله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ويؤتى بالشهود على العباد بجميع أعمالهم الصالحة والطالحة قال الله حتى كانوا يعملون سبحان الله أين المفر من الله أين المفر من الله يا عباد الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا لنتاهوا من طغى اكتسابي اذا ما اذدت الصحوف العيوبا ودلته موقف وحساب عدن اكون به على نفسي حسيبا ويا حداهوا من نار تلوا اذا زفرت واطال قاتل القنوب يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وبيض لله فما له من هذا أين المنجي من الله تبارك وتعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يا ابن آدم أنت بنفسك اليوم وأنت في الدنيا قبل الآخرة فالنجاة في يوم القيامة عصيبة والشدائد تزداد والأحوال تتغير لا من جاء لك يا عبد الله إلا إذا شاء الله هذه بشارة من الله عز وجل بشارة للصالحين والصالحات وللمؤمنين والمؤمنات بشارة لهم إذا أقبلوا على الله قبل الممات وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظلمت أني ملاق حسابي هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وبشارة للعاصين وللظالمين وللذين لم يتوبوا قبل سكرات الموت وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول, فيقول 111. ولم أدرنا حساب 112. يا ليتها سلطان لك عني سلطان خذوا ثواني أصلوا. ثم في سلسلهن دوها ذروا سبعون ذرا فسلكو احرقوه في النار ليعلم كيف عصاني في الدنيا مع اعتذاري ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما أتيت معتذاري إذا وقفت ذليلا قد نهاني ماران انتهيت يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا لي عذر فاعف عن زلتي وما قد جنيت فاعف عن سلتي وما قد جنيت فاعف عن سلتي وما قد جنيت فأفو عن زلتي وما قد جنيت فأفو عن زلتي وما قد جنيت حيا يا معشر المؤمنين والمؤمنات نسمع البشارات لأهل الإيمان في يوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد الأههار يغفر ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الافل يعمل العاملون وليتقرب الى ربهم المتقربون يا معشر التائبين ويا معشر التائبات يا معشر الصالحين ويا معشر الصالحات الله الله بالثبات على الله الله الله بالثبات على دين الله حينما تزداد الفتن وتزداد البلايا والمحن يختم لكل عبد على ما مات عليه الله أكبر لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم قال صلى الله عليه وآله ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا يوم نشورهم وكأني بهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن حديث حسن وله شواهد قوية وفي هذا المقام نداء نداء أحذر به العاصين والعاصيات والمذنبين والمذنبات والظالمين والظالمات بزوال الملذات وتحصيل السيئات وحصول الملمات وتعالي الصيحات في أرض العرصات وتكاثر المصيبات على أهل الفجور والمزلات وبرودة العرصات ونور الطاعات على وجوه العابدين والعابدات والصالحين والصالحات الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فلا ملك إلا لله ولا بقاء إلا لله ولا حكم إلا لله غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فهلما ندعو الله أن يؤمننا وإياكم الفزع يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أحبتي ما أثر ما سمعتم ما أثر ما سمعتم على قلوبكم وعلى أعمالكم وأحوالكم أخي الغالي هذا نداء لك وأناديكم أناديكم ان كان فيكم من يسمع النداء فليتلمس كل واحد منا نفسه وليراجع نفسه وليتوب إلى الله وليراجع حساباته وليندم على ما فات وليعزم على الثبات على دين الله جل جلاله حتى الممات فإن الأعمال بالخواتين فيا أيها الظالم عد عن ظلمك ويا أيها المذنب ارجع عن ذنبك ويا أيها المتملك في الدنيا الملك غدا لله الواحد القهار ويا أيها الغالية توبي واعملي صالحا وأكثري من الصالحات وأكثري من ذكر الله واثبتي على دين الله ولا يغرنك كثرة الهالكين فإن الله مع الصابرين مع المحسنين مع الصالحات مع القائمين والقائمات واعلمي أن الله ينادي وها هو الجبار جل جلاله ينادي فهل منكم من يستجيب لهذا النداء يناديكم إلى السلعة الغالية إلى الجنة العالية إلى الرحمات التي تترى إلى البركات التي لا تزول ولا تفنى ولا تحول وسارعون من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهنيئا للصالحات وزادهم الله من فضله وكرمه وهنيئا للصالحين وزادهم الله من فضله وكرمه اولى النساء الصالحات بعد الله تعالى ما كان الفلاح للرجال فهن الكريمات القائمات والامهات الداعيات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وان لا يرد اعمالنا واعمالكم في وجوهنا يوم القيامة اللهم لا تجعلنا ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعه اللهم لا تجعلنا ممن يحسبون انه يحسنون صنعه اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم ارحمنا يوم البروز عليك واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا يوم يطول الوقوف بين يديك اللهم ارحم توبتنا ومحسلتنا وأمن روعتنا واحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم إن لم ترحمنا في ذلك المقام فمن يرحمنا وإن لم تتجاوز عنا فمن يتجاوز عنا اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن تثبتنا على دينك اللهم عزتارك وتقدست أسمارك لا إله إلا الله العظيم الحديد لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسألك إن لا تقبلت منا وإلا رحمتنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه قد قلت ما قلت ان خير في الحمد لله وانصرني من نفسي والشيطان والله ورسوله منه برئان والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com